فلما أَتَاهُ نودي من شَاطِئِ وَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ مُسَائِلِ أَنَالَ اللَّهِ إِنِّي أنا الله رب العالمين